ولما توجهت قائما مديا قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولما ورد ما امديا وجد عليه امه من الناس يسقون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 وما ك تثاو في أأَل مدَتَة عليههم آياتنَا ولكن ك مُرسلين وَما كنت ت بجان بالالطور إذ ن لدينا ولكن الرَّحمةَةَ مِربك ولكن الرحمَةَ م رَبِك تُذِرَ قوَومَمَّأَتهُ م من نذيرٍ من قبلنِكَ لاعلهم ييتذون.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 وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرُضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ